بیا <im> ولو اتبع الحق أهوالهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون نزال من آخر نحن وقفنا عن قول الدرس حتى إذا أخذنا متر فيهم إذا هم يجعرون لا تجعروا اليوم لا تنصروا قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنقصون استكبرين به استأميرا تحجرون قال الله تعالى حتى إذا أخذنا متر فيهم بالعداب وقلنا بأن سبب عجاج الضعفاء الكبراء. وهذا ما حدث في مكة وفي مكة وأنتم تعلمونها كيف كان أبو جهد وكيف أثر حتى على الوليد بن المغيرة وأما مروا أنجل الفعلاء قالوا إذا أردنا أن نور كفلاة أمرنا منترفيها وفي الآل وفي الإقراض أخرى أمرنا منترفيها فحقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تضميرا <تصفيق> ودائما الاعتراضات تكون من الوجهات من الكبراء من الأغنيات يخافون على مكانته وهم لو انقاذوا لله فالفعله واملوا به فإن الله جل فعله يعطيه من الدنيا والأخير يعطيه الدنيا والأخير لكنهم أساءوا ظن بربهم فكفروا به ولم يدرون إلا لأنفسهم فجحدوا بآيات الله وعصوا رسلاه قال حتى إذا أخذنا نطرقهم بالعداد إذا هم لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصروا قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقادكم تنكسون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصروا إن شاء الله أنا أعكد بأغلقها في هذا قالوا لا تجأروا لا تستغيثوا من الأعذاب لا, لا, لا تستغيثوا من الأعذاب لا شفيع لكم لا نصير لكم فإن الله جل في الأولى خطط على كل أسباب النجاة عنكم ويأتيه الموت من كل مكان ومه الميت ومن ورائه عذاب غريض قال الله جل في الأولى كلما نضيجت جلودهم بل أنهم جلودا غيرها في أذو كل عذاب لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون لا تبنعونا من عذابنا قد كانت آتي تتلع عليكم القرآن يعني أنتم لا تبنعونا منا لا تنصرونا منا الله جدا في أولاد على عصاة يوم القيام من كان يعبدو شيئا فليتبعوا فلك ساقطونا جميعا ولما يأثر الله للأنبياء بالشفاعة يأتيه الأنبياء يقول ما بقي إلا من حبثه القرآن لأن الله قد نظال يقصر وإيشارك بيما في المدينة ذلك المن يشير <تصفيق> ولا مكلف نفسا إلا وسعها ولا إناكتا وينطق بالحق وهم لا يضمون لن قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفين بالعذاب إذا هم يجأروا لا تجر اليوم إنكم منا لا تنصرون قال لا بد لكم اليوم لا تنصرون كما قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حم طب كانت آياتي تتدى عليكم فكنتم على احفاضكم تنصون قد كانت اياتي ان اتي المطلوب الكريم الذي خص الله به هذه الامه رفعة وتمكينا وهداية ولعبي نبي امين سيد الخلق اجمعين قال لقد كانت اياتي تتلى عليكم القران كان يتقى عليكم في هدايه وفي ارشاد في ان نكون في تنقي في العز ولكنكم قوم تجهلون قال الله تعالى انزلنا كتابا فيه ذكركم وقال الله تعالى انزلنا من القران ما للمؤمنين ولا يجد الظالمين الا قشرا قال على اعراضكم تنقصون ترجعون متاخرون تتقاعسونات تراجعون لا تؤمنون تجحدون تجحدون وتتاخرون تجحدون قال فكنتم على اعقابكم تنقصون مستكبرين منصوب على الفاعل مستكبرين به مستكبرين فتنتم على اعقابكم تنقصون ترجعون تتاخرون عن ايمانها فأنتم لن تؤمنوا أجحتم بآيات الآية لفعلها الله وصفهم من سبقكم وجحدوا بها وختيق نجح ظلما وعلوة قد كانت آيات زتلة عليكم فكنتم على أعقابكم تنقصون مستكبرين به ساميرا تهجروه مستكبرين يعني حالة كونكم مستكبرين الطغار تتجبرون تتكبرون على ربكم جل في علا والله هو المني والحبي قال الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وأخيركم وأنتكم وجنكم كانوا على أتقى قلب في الرجل منكم من زرد في ملك شيء يا أيها الناس أنتم الفقراء من الله والله هو الغني والله هو الغني قال المستكبرين حال تكذنكم مستكبرين مستكبرين به ثامرا تهجوره مستكبرين به يعني مستكبرين على الكتاب نستقبلنا نبيه والمستقبليننا بما انتم فيه من علم علم الدعايتكم ومستقبليننا بيه بالبيت الذي خصكم الله به والموطن الذي جعل الله جعله الله امنا وامانا لكم حرم امنا يجبا به ثمرات كل شيء رزقا من لاذ الثلاثة الفؤاد فكانوا يتكبرون من هذا من الخمص وكان الناس يقولون بعرفه لا نجمع لا نقطع لا, لا لا لا نجمع نحل حرم نحن في الحرم نحن لا نقوم بالحلم الناس يخرجون الحلم اما نحن انتحرب ولذلك في الحج النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجمع بين الحلو والحرمه هنا في درس انا في درس ما شاء الله فكان يجمع بين الحلو والحرمه يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الحلو والحرمه بانه يخالف هؤلاء طلاب هؤلاء وما ما ما ما ما ما ما ما قال ثاميراً إباداً به بعض الطلابات وما قال به عائدون على البيت ويترفعون البيت لأنهم في حرم آمن وأنهم لا يجبعون بين الحرمة والحلم ولذلك تكبروا على الناس وانت ترى كان جميع من صفاتهم أنهم يطفون عوراتهم إلا, إلا أن يأخذوا من أهل مكة من أهل البيت ثوباً ينفسونه تكبرين ابي ثانيا تجرون قال وجاء انا تجرون ثمرا من ثمر الليل يعني حديث الرات كما يقولون تجلسون في ناديكم هذا تكون في هذا النادي تجتمعون على شر وبشر ولا فتجتمعون عليه ورزاق قال قال مستكبرين به ثمرا تجرون قرأ أبي بن كعب وابو العليات وابن محيسفن قرأ ثمارا ببام السين وتشديد المين وقرأ بن مسعود الرجال وعاصم التحضرين ثمارا قوله تعالى تهجرون قرأ بن كثير وعاصم أبو عمر وابن عامل, عامل وحنقر وقسأي تهجرون والعلماء هنا لهم تفسير. تفسيرات أربعة في قوله مستجدرين به سامرا تهجرون قال تهجرون ذكر الله جل وفعله تتسامرون في مجالس فيها اللحم وفيها الكبر وفيها المطرسة وفيها الكفر وفيها الشرك ولا تذكرون الله جل وفعله لذلك حتى أهل الإسلام الشخص النبي صلى الله عليه, صلى الله عليه قال ما جاء تخوهم مجلسا لا يكون في اسم الله ولا ينصلون على النبي صلى الله عليه وسلم الا قاموا على مثل جثه حمار وفي روايات قال ما جاءت احد يقاموا مجلسا لنذكر الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترى حسره يوم القيامه ثانيًا تهجرون ثمارا ثانيًا تهجرون نعم جاء الله تذكروا ذكر الله, ذكر الله جل في اولى وتسخرون بهذا الفسق والكفر والجهور تهاجرون تهجرون ذكر الله جل جلاله تهجرون كتاب الله وتهجرون نبي الله تهجرون كتاب الله وتهجرون نبي الله تهجرون كتاب الله وفيه الهدايه تهجرون نبي الله وهو يرجوكم بالسلامه الى رضوان الله الى سعادتكم الى نجاتكم لكنكم قوم تجحدون تهجرون كتاب الله تهجرون ذكر الله تهجرون نبي الله تهجرون البيت وهذا قال ابو سعيد الجبيس تقولون تهجرون بيت دون طواف دون تعبد بالله تله علا وقيل تهجرون قال ابن عباس تقولون هديانا تقولون هجره البذيب والفاحش من الكلام البذيء والفاحش من الكلام ولذلك قرض ابو سعيد الجبيس وتاذا وايضا ابن حيصن ونافع تهجرون بيدنا مي سماء تهجرون من الهجر مكان السب والسب الفاحش والازاء وقراها ابو العاليه واكرمه وعاصم وعاصم وهنايه قرا تهجرون تهجرون الله جل, جل في علا ولم تلب نفسا الى سعا ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يمون بل قلوبهم في غمرات من هذا ولهم أعمالوا من دون ذلك وهم لا أعاملون حتى إذا أخذنا مترفين بالعذاب انهم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون وكانت آيات ذوك لا عليكم فكنتم على أعقابكم تنفسون مستجبرين به سامرا تجرون أفلم يتدفروا القول أن جاء هم ما لم يأتي هذا الأولين وهذا استفهم من كاري هذا استفهم من كاري فلم يتدفروا القول القران افلم يتدبروا القول اي القران افلم يتذكروا القول افلم يتقر القران لدينتها هدايه لهم افلم يتقر القران لدليه اذهم افلم يتذكروا القران لدليه تمكينهم افلم يتدبروا القران في الكلام عن الرحمن كلام عن الجنان كلام عن النيران الكلام عن ما يفيدهم في في الدنيا وفي الحياه الدنيا وفي الاخره افلا يتدبرون كلامي افلا يتدبرون قوله كما قال الله تعالى افلا يتدبرون القران ولو كان من عندي غير الاهله وارد فيه اختلافا كثيرا افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها افلا يتدبرون القران قول ابجارهم ما لم ياتي هذا الامم الاولين الا يتا ارسل كما ارسلت اا قد أرسل الله انبياء الى كما ارسل محمدا فلو افلم يتدبروا القوله فيعلمون فيعلمون ان الله لم يدعنا ما قط امه الا ارسل فيها رسولا هدايه للعالمين فلما عتوا وتغروا وتكبروا وتجبروا اتهموا العذاب الالبى افلم يتدبروا القوله ام ما لم ياتي ابائهم الاولين ام جاءهم ما لم ياتي ابائهم الاولين املم يعرفه رسولهم فهم لهم منكرون هاتوا به لهم هاتوا به منهم انكارا عليه وهذا بيان لما فيه من خته ودناءه بعدما علموا بانه الصادق الامين اعدماء فروا بذلك بعدما قدموه على الجميع فبعد ذلك تاتي الاتهامات الباليه وتاتي الاتهامات ام عن ديانه وعن شهامه مجنون قالوا, قالوا إنما يعلمه بشر قالوا ساحر قالوا كاهن قالوا إنه يريد الدنيا وهذه كلها تهم باطلة وهذه تهم معلفة يعني لمن دعا إلى الله جل, جل في علاج فقال ثم يتدبروا القول أم لم يعرفوا رسوله فهم له ممكن من كله فهم له ممكن وإجلال قال الله رجل فلا أردنا كلام الجبه أعرفنا وكم يعرفنا هؤلاء الذين قالوا أن الله على دماء منزل يرسل الملائكة وقالوا أو جاء معه ملك وقالوا أنه من حتى نؤتب سماء اتيت رسول الله الله أعلم حيث أجعله رسالته فلم يتبروا القول أن جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين بل المسألة على السابقين فكل طائقة وكل قوم وكل قبيلة أتاها أصول مبشرا ونذيرا من أو ام لم يعرفوا ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون وهذا انكار عليهم انكار شئ كتابين خرمة خرية لهم بأنهم عرفوا الحمد لله عليكم السلام وبركاته عليكم السلام وبركاته عليكم السلام وبركاته انت تأخرت يا زول او مستعين ان شاء الله ايديك مناصر عليكم ايضا وانت يا سكين رجاءا لا تطعنين بسكين بسكين مسموما بالانقطاع ما هذا الغن بك بحل الأحوال وإلا فالانقطاع طال جدا والله ما غفر يعني يعلم الله ما شاف عليك عندنا إلا ما قلت أنك ما تركت دستا إلا سمعتين طبعا مصلا المخادر يعني ما شاء الله اشراقات الشموس كلها بتشرق عندنا فعرضاكم ربي جميعا لكن الحرص الحرص على العلم حياة فإياكم والتقعص إذا في قول إذا لك علاء فلم يتدبروا القول أم جاءهم ألم يأتي أبآهم الأولين ألا يعقلون هذا كل توبيخ لهم وتقريح أم لم يعرفوا رسوله فهم لهم مكرونه معلموه وعلموا نسبه وعلموا أنه الصادق الأمين وعلموا أن الذي أتى به الحق ولذلك هو, هو يعني وإن كان هذا الحديث ضعيف لم يصح لكن استهد فيه أنه قال أبو جاهل المغيرة قال تعلم والذي نفس بيدي أعلم أنه صادق وأعلم أنه نبي لكن قال كنا وبني هاشم كفر صيب هان يقول عندنا استقايا يقول عندنا كذا فقالوا منا نبيه وأن لنا نبيه طالما تفعل قال عدواته إلى الدين هكذا داء بالطغاء هكذا داء بالمتكبرين لحراء ابن لما قال أهو هو قال هو هو قال أهو هو قال أهو هو قال هو قالوا ماذا تفعل؟ قال عدوته إلى يوم دي فهون ينكر الله الثلاثة وضيخهم تقريع عمرهم أفلم يذكروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأورين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون يعرفونه يعرفون, يعرفون نسبه يعرفون صدقه يعرفون أمانته ولكنهم بآيات الله يجحدوا أم يقولون به جنة فلجاءهم بالحق وأكثرهم بالحق كارفون وهذا شاء نفصل القول في درس القرص སས སས སས غنم الترف والاسراف غنم الترف والاسراف هذا سبب رئيس في قوه طغيان تكبره من اخوان الصدق فله شفاعه وقال لا تجعلوا انكم مننا لا توصل معدا ولا احد ذنبه الكبري ودوبه تذنبه رفتكيه في الله ايزا وشعلا سنة لله الكونية لا تتبدل ولا تتغير الجحود حال الكافرين مع آيات رب العالمين الجحود حال الكافرين مع رب العالمين نعم لو في يعني أنه ينفع جد أصلاً لو وجد ابن الإبن ووجد الجد أو وجد ابن ووجد الجد الجد ليس له إلا السودس طرامة لم يكن من أب لأن الجد, لا الجد ينذر منذة الأب كان هذا وإن كان سائل كذلك هل ينفع رجل مكة ويموه حريم ثم أمامك سبعة عيام فيما فوقه ويحرم نعجون فنده إذا كان قصيداً فلا يجوز وإذا كان قصيداً وكان قد دخل مكة لعمل معين ثم بقى فيها ثم طرأ عليه أن, أن, أن يحرم مجعوم الأبحاج له ذلك لكن هذه سترجع إلى الاختلاف من العلماء في مسألة دخول مكة بغير إحرام وإلا في الشفاء الشفائية من عمدان وقالوا يجوز الجماليين إذا دخل مكة وإنما يريد أن نصبت على قلب يحرم ويجعل لهم لابع إلى الكلام على بقية الكراء